السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبهالكم عساكم بخير شيخنا هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم وحسن الله إليكم نقل عليكم شيخنا كتاب جامع البيان في تفسير القرآن طيب أحسن الله إليكم بيخوة بارك الله فيكم أبو عبد الله بتقرأ الحواشي ولا كيف عطول عشان ما نوقفها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم المتصل إلى, جامع إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن العلم الإيجي عليه رحمة الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صيام رمضان أو ثلاثة أيام من كل شهر معاشورا ثم نسخ كما كتب عن الذين من قبلكم ممم من لدن, من لدن نوح أو أهل, أو أهل الكتاب أو أهل الكتاب قال في الحاشية الأولى روى ابن ابي حاتم حديثا في أن صيام رمضان كتبه الله تعالى عن الأمم, قب... عن الأمم قبلكم وأما القول الثاني فقد ذكر الإمام... امام أحمد حديثا صرح فيه وهو قول أكثر السلف منه من لدن الظاهر أن ما مصدرية أي كتب أي كتب كناية مثل كتابته على من قبلكم لعلكم تتقون المعاصي فإن الصوم تضييق للمسارك لمسارك الشيطان أيام معدودات تقديره صوم أي أياما ما كونه معمولا لكما كتبا بل فاسد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى أي فعليه صوم عدة أيام المرض والسفر من أيام أخرى إن أفطر بحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للقرينة نعم. علم للسفر المبيح للإبقاء فقيل مسافة قصر الصراع والخلاف في قدرها معروف وبه قال الجمهور فقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها والحق أن, أن ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذي يباح عنده الفطر نعم في وفي البخاري نعم. وقال كذا في الفتح وفي البخاري وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه أي الصحيح الصحيح المقيم فديه أي إن افطروا طعام مسكين كان في بدء الإسلام الخيار بين الصوم والإفطار عن كل يوم مسكينا فنسخ أو الآية غير منسوخة والمراد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا تستطيع الصوم على هذا معنى الذين يطيقونه يصوم يصومون طاقتهم وجهدهم ويؤيده بعض القراءة ويطوقونه أي كلف نعم. الحاش الأول رواه البخاري عن سلمة الأعو بن الأقوى وعن ابن عمر أيضا والثاني رواه البخاري عن ابن عباس بروايات متعددة ورواه الحافظ أبو بكر أبو بكر بن مردوح عن أبا منه نعم ما بين المعكوفتين لا تقرأ. هذا ما بين المعكوفين لا تقر هذا بالإضافة بحق فمن تطوع خيرا بأن أطعم أكثر من مسكين كل يوم فهو خير له أن تصوموا أي الصوم خير لكم أي المطيقون او المطوقون من أفطاري والفدية ان كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون فضائل الصوم نعم الثانية نص خير نص خير بنزع الخافض نعم بنزع الخافض بخير وقيل تطويره تطوعا تطوعا وأما في الحاشية الثالثة بالجمع بين الصوم والفدية وأما اما الحاشيه الرابعه خلاص شهر رمضان مبتدا مبتدا خبره ما بعده مبتدا ما بعده مبتدا خبره ما بعده او ذلكم شهر رمضان او ذلكم شهر رمضان نعم وفي الحاشيه الرابعه أي على تقدير ان يكون شهر رمضان خبر مبتدا مقدر الذي انزل فيه القران ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجم منجما إلى الأرض وهو خبر شهر رمضان أو صفته والخضر فمن شهد هدى للناس أو هاديا أي هاديا بإعجازه وبينات آيات واضحات وبينات من الهدى بينات آيات واضحة من الهدى مما يهدي إلى الحق والفرقان يفرق بين الحق والباطل فمن شهد حضر ولم يكن مسافرا منكم الشهر أي فيه فليصمه أي فيه ومن كان مريضا مرضا يشق أو يضر عليه الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية الأولى تخير للمريض والمسافر والمقيم وهذه له ما دون المقيم فلا تكرار بل فالعلم من هذه نسخ الأولى. بالحاشية الأولى لأن قوله تعالى فمن شهد عام خاص عنه عام خاص عام خاص عن المريض والمسافر. فعلم أن الصحيح لا يجوز له الإقرار بحاجة. وهو خلاف وهو خلاف الأول على الوجه الأول. وأما ذكر المريض والمسافر. يعلم أن النقص لم يضطر عليهما. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلذلك أباح الفطر، فلذلك أباح الفطر للسفر والمرض، ولتكمل العدة عطفا على اليسر، عطفا على اليسر مثل يريدون ليطفئوا أو تقديره وشرع علىكم ذلك. أي جملة أحكام الصوم لتكمل، أي لتكمل عدد أيام الشهر بقضاء ما أفترت في المرض والسفر. نعم. وفي الحقيقة الثانية قوله لتكمل علة الأمر لمراعاة العدة ولتكبروا علة ما علم من كيفية القضاء والخروج على والخروج عن عهدة الفطر، ولعلكم تشكرون علة. علة الترخيص والتيسير وأشار إلى ذلك الشارح وهو نوع لطيف المسلك من اللبن منهم ولتكبروا الله لتعظمه على ما هداكم أرشدكم إليه من وجوب الصوم ورخصة الفطر بالعذر أو المراد تكبيرات ليلة الفطر ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون الله في نعمه أو رخصة الفطر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أي فقل أني مطلع فإني قريب فقل أني قريب أطلع على جميع أحوالهم أطلع على جميع أحوالهم قال العرابي يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت وروي أن بعض الصحابة قالوا أين ربنا فنزلت وروي لما نزلت أدعوني استجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وروي أن أن اليهود قالوا كيف يسمع الله الدعاء وأنت تزعم أن بيننا وبين وبين السماء كذا وكذا سنة فنزلت لا الحاجه الثالثه قال الحاجه الثالثه نعم نعم نعم نعم نعم نعم ابن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم <تصفيق> قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لي أي فل فليجيبوا لي إذا, دعوت إذا دعوتهم للطاعة كما أجيبهم إذا دعوني إلى مهامهم وليؤمنوا بي أمر بالثبات والدوام لعلهم مرشدون راجين إصابة الرشد وهذه الآية المتخلل بين, بين أحكام الصيام بين أحكام الصوم وإرشاد وإرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء في الصوم والفطر وروية ورواء وروية, وروية, وروية ثلاثة لا روية ثلاثة لا ترد أو ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى او حين يف يفطر ودعمه المظلوم نعم أو في الحاشيه الاولى في مسند الامام احمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو قد نعم وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ليله الصيام التي تصبح منها صائما والرفث عباره عن جماع وعدي يبإلا لتضمنه معنى الإفضاء كان في بدء الإسلام غير جائز. هن لباس لكم أي سكن أو شبه أو شبه باللباس أو شبها أو شبه شبها باللباس أو شبها باللباس, شبه باللباس الاجتماعي كل كل على صاحبه اجتماع اللباس على اللابس وأنتم لباس له سكن أي لما كان بينكم غاية الخلط رخصنا لكم لئلا يشق عليكم نعم وفي الحجة الثانية والله لا يريد بكم العسر عن ابن عباس والله, و... والله لا يريد بكم العسر عن عباس أنتم لحاف منه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تظلمونها بما هو حرام عليكم ووقع ذلك على عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت فنزلت نعم وفي <تصفيق> الحاجة الثالثة روا عن ابن عباس ومجاهد عقاء وعكرمة وقتاد وغيرهم أن الآية لعمر بن الخطاب كما نقله في الوجيه. ثم مقام رجل بعد اعترافه واعترسوا فأنزل الله فحسن حسن موقع فحسن. فأنزل الله فحس فحسن موقع أنكم كنتم تختانون هكذا لعله منه نعم. شيخنا محمد نعم. تابعنا في محمد بن سليمان شيخنا انت معنا طيب لأنه يتابع فتابع عليكم لم بس لو, لو تنظرون للحاشية الثالثة ان شاء الله نفسنا فحاشة صحيحة بارك الله فيكم فحاشة موقع انكم كنتم تختانون أنفسكم نعم فتاب عليكم لما تبتم وعفا عنكم محا عنكم أثره فالآن باشروهن والمباشرة والمباشره كناية عن الجماع وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم أقرأ الحاشي الأولى وفي الحاشي الأولى وفيه إشارة إلى أن المفهود الأصلي من المباشرة تحصيل الولد نعم ما كتب الله لكم ما أثبته في اللوح المحفوظ من الولد أو ليلة القدر أو الرخصة التي كتب الله لكم وما أحل الله لكم وكلوا واشربوا جميع الليل حتى تبين لكم الخيط الأبيض بياض الصبح من خيط الأسود من سواد الليل من الفجر بيان للخيط الأبيض ثم أتم الصيام إلى الليل فانه فإنه آخر وقت وقته او وقته فانه ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه آخر وقته هكذا الشيخنا؟ بارك الله فيكم. كان الأكل والشرب بعد العشاء أو النوم أو النوم حراما، فبعض الصحابة انما عن فطره، عن فطره، فلما انتصف النهار غشيا عليه أو غشى عليه، غشيا عليه، فنزلت. غشي عليه. بارك الله فيكم. هناك حاشة ثانية قراها الحاشة الثانية رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وقال الزمخشري هو قريب من بدعة من بدعة طيب أحسن الله لك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كان إذا اتكف الرجل فخرج من المسجد فخرج من المسجد جاء مع شاء ورجع فأنزل الله تعالى النهي عن مباشرة ما دام عاكفين فيها تلك أي اللحكة من المذكورات نعم كلها ولا للتحريم طيب دقيقة دقيقة معين يعني برنامج دراث. ان شاء الله نحن ننزل الرابط يعني برنامج والتفسير ب يعني الحركات اي شيء يعني بيكون موجود التراث فيها التشكيل موجود مشكل كامل الحين لا غير لا مشكل أعد. لا غير مشكل على ما اظن انا انا رايت جميع التفاصيل غير مشكله نعم والله نعم نعم طيب بارك الله فيك نواصل <تصفيق> حتى يتبين لكم الخيط الابيض بياض الصبح قران هذا تلك أي حدود الله اي ذوات حدود الله هكذا ذوات حدود الله فلا تقربوها نهى أن يقرب الحد أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا تدان الباطل فضلا أن يتخطى أو يتخطى أول مراد من الحدود المحارم وتكون تلك, تلك إشارة إلى لا تباشروه أي هذا وأمثاله محارم حاشر ربنا. نعم. نعم. صورة صورة صورة صورة. صورة. صورة. وعمل الاستدلال في جواز في صوم رمضان بعد ظهور الصبح فليس ببعيد مع مجال البحث لكنه خلاف عمل في السنة كذلك مثل هذا التبيين. يبين الله, يبين الله آياته يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مخالفة الأمر ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا يأكل بعضكم ما لبع بوجه لم يبحه يبح الله نعم الصوم ووالامساف عن المبكرات في أكثر أوقات شهر الصوم. ثم أحل ببعض بعض عقاده والشرب. أمر بوجود الوجوب المأكل في هذا الشهر المعظم وخص بالمنع. ووجوب حليته. ووجوب حلية المأكل. فيما في هذا الشهر المعظم وخص وخص بالمنع هذا القسم من الحرام. الذي فيه الفليه عند بعض الحليه عند بعض كحكم لا. حاكم نعم نعم عند بعض عند بعض كحكم حاكم بها ليدل على منح الباقي بطريق الاولى يا فاتصيب يعني منع يعني منع الباقي نعم ما الظاهر عندي حق. حق على منع هو ولا تأكل أحسن ليكم. بها مال. إلى الحكام ولا تلقوا حكوم. هكذا ولا تلقو ولا تلقو حكومتها يالحكام يا هكذا حكومتها شيخنا حكومتها ولا تلقو حكومتها يالحكام يا عطفا على على المنهي أو نصب او نصب بتقدير ان لتأكل فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بما يجب الإثمك ال بما اليمين الكاذبة وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. قال يسألونك عن الأهلة سأل بعض الصحابة ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم ينقص فنزلت. نعم يا تيلولا ولما بين احكام شهر رمضان ولا ولا يعلم الشهور الا ولا يعلم الشهور الا بالهلال والشمس والقمر الا بالهلال فكم والقمر ايتان من ايات الله والله يبين اياته للناس لكن دعونا في السؤال عن هذه الايه ما قل هي مواقيت للناس والحج سألوا عن حكمة اختلاف حال القمر فأجاب بأن الحكمة الظاهرة أنه معالم للناس يوقتون بها أمورهم سيما الحج نعم في الحاشة الثانية مواقيت لصوم المسلمين وإبطارهم وعدة نساء ومحل ديت العدة يعني وعدة نساهم نعم وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره أو الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخلوا من, من قبل بابهم فنزلت نعم وفي الحاشية الثالثة الأول رواية البخاري عن البراء والثاني رواية عن داود عنه منه يقرا اخرش منه عشان يعرف ان هذا كلام ال صاحب التفسير بارك الله فيك ولكن البر بر او بر يعني بر من اتقى المحارم بر اه بر من اتقى حس الله عليكم ولكن البر بر من اتقى المحارم واتركوا البيوت من ابوابها واتركوا واتركوا سنه الجاهليه واتقوا الله في تغيير احكامه لعلكم تفلحون لكي تظهروا بالفلاح والهدى ووجه اتصال ووجه هذه الايه بما قبله أنه لما ذكر الحج ذكر لما ذكر الحج ذكر ايضا شيئا من افعالهم في الحج استطرادا وفي تنبيه على أنهم يخترعون أشياء لا حكمة فيها ولا يسألون ولا يتفكرون فيها ولا يسألون عن شيء عن شيء ولا يسألون بمجهول آه ويسألون عن شيء عن شيء حكمته ظاهرة وقاتلوا في سبيل الله أعلى النقبون هنا ان الله لا يحب المعتدين نقف هنا ان شاء الله ثم نقف ان شاء الله فقط هذا أربعة خمس اسطر نقف عليه باذن الله وقاتلوا في سبيل الله إعلاء, لك اعلاء لكلمته الذين يقاتلونكم كما ان همتهم قتالكم فلتكن همتكم كذلك ولا تعتدوا لا تظلموا في القتال بأن تقتل النساء والشيوخ والصبيان وأن وأنهم ليسوا من الذين يقاتلونكم وبأن تفعلوا المثلة والغلول وروي أنها أول آية نزلت في القتال بالمدينة نعم حاشية حاشية عن أبي العالية. نعم وفي الحاشية الأولى عن أبي العالية لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كفه. حتى نزلت سوره اسبر براء وفيما ذكر إشكال فتامل منها إن الله لا يحب المعتدين لا يريد بهم الخير وعن بعض السلف وعن بعض السلف ان قريش صد المسلمين عن الحج وصالحوهم على رجوعهم من قابل فخاف المسلمون عن عدم وفائهم وقتال في الحرم شهر في الحرم شهر الحرام وكره المسلمون ذلك فنزلت ومعناه قاتل من قاتلك ولا تظلم بابتداء القتال فالآية منسوخة أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله, الله الله عليكم. الله. بارك الله فيكم نعم شيخه فضله أفضل شيخنا إن الله لا يحب المتدين وذكر لا يريد ويم الخير وهذا تأويل طبعاً بطل حنبت أن نبي عليها ويم في الصمت محبها أي نعم إن شاء الله إليكم بارك الله فيكم تكلم الله إليكم بارك الله فيكم ولعل يعني ما أدري كيف غفل عنه صاحب الحاشية <تصفيق> شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله يكم. نقف إلى هنا بإذن الله وننتقيكم إن شاء الله غدا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم كتب الله وأجركم وسعيكم شيخنا أجيزونا شيخنا بما قرأناه قابلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم احسن الله اليكم باذن الله شيخنا غدا نلتقيكم ونستكمل الى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم تفضل شيخنا